إنتم إذعنتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه له أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين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 وَإِذَا رَأَوُوا تِجَارَةً أَوْ لَهُ وَلِيَ قَضُوا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عَادَ اللَّهُ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ التِجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْرَازِقِينَ